حبيب التميل ان قلوا الى الرحيم وَمَاءٍ بذلك شَاءَ وَجَدَتْ وَتَلِي لُ أه أه أه أه أه أه أه أه أه ابي في ميلو بذلك الشاهد ودليل دليل دليل دليل ام التليل ذكرت حبيب محمد أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت حبيبي محمد صارت دموع العاشق تسيله <تصفيق> النبي صلوا علي صلوة جمالكم لا توضرو، وسواكم في خاطري لا يخطروا فإذا لفظت ففي حديث جمالكم، وإذا سكتت ففيكم أتفكرو. وابتم فغاب تواجدي عن ناظري عن ناظري وابتم فغاب تواجدي عن ناظري فلذلك عيشي بالفراق مكدر حب لكم طبع بغير تكلف يا يا سيدي يا سيدي يا رسول الله حب لكم طبع بغير تكلف والطبع في الإنسان لا يتغير صبرت قلبي عنكم فأجابني لا صبر لي لا لا لا صبرني لا أصبر حتى يراكم ناظري وعلى محبتكم أموت وأحشروا ألم يرضك الرحمن في صورة الضحى وحاشاك أن ترضى وفينا معذب أترضى يا أبا الزهرى أترضى يا أبا الزهرى أترضى يا أبا الزهرى مع الجاه الوجيه ضياعنا ونحن إلى أعتاب بابك نرسبه إذا كنت محمود المقام يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله إذا كنت محمود المقام فإننا على ثقة بأن ليس منا مخيب دعوت فلن بين سما وطاعه لبيك رسول الله دعوت فلن بين سما وطاعه لبيك رسول الله وحاشاك حاشاك يا سيدي أن ندعوك ثم نخيبون